يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُم لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ أَلَمْ يَعْلَمُوا انه من يحادد الله ورسوله فان له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم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 ما تحذرون ولا ان سالتهم لا يقولن انا كنا نخوض ونلعب قُلْ أَأَنبَأَكُم بِالْأَبْرَارِ مَا فِي الْأَخِرَةِ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّا كُنَّا كَافِرِينَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن ونعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقتبون أيديهم نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ بار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاهم